الدعاء عند الفراغ من الطعام يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.